أ خ و ا ت ي ا ل ك ي م ا ت بارك الله لي ولكم في شهر رمضان وجعله الله عز وجل لنا جميعا م غ ف ر ة و ر ح م ة وعتقا من الله كما ن س أ ل ه أ ن يتقبل منا و إ ج ع ل ن ا للذين يصومونه ويقومونه إ ي م ا ن ا واحتسابا له سبحانه أ م ا موضوعنا في هذه ا ل ا م س ي ة ب إ ذ ن الله عز وجل يتعلق ب من ص ا ح ب ة ا ل ج ا ئ ز ة في آ خ ر رمضان أ و في يوم عيد الفطر بسبب صيام رمضان والموضوع يتكون من ثلاث محاور فضل رمضان ثم كيف نستغل رمضان ثم ج ا ئ ز ة الصائمين أ و الصائمات في يوم العيد وفي آ خ ر يوم من أ ي ا م رمضان أ م ا ما يتعلق بفضل رمضان فقد قال سبحانه وتعالى يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أ ي ا م ا معدودات إ ذ ن هو ش ه ر التقوى و ش ر ع الله عز وجل ان يتقيه فالتقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل و ا ل ق ن ا ع ة بالخليل والاستعداد ليوم الرحيل وكذلك قيل ف ي ه ا هي أ ن يجدك الله حيث أ م ر ك و ي ف ت ق ذ ك حيث لا ك أ و هي اتباع ا ل أ و ا م ر و ا ج ن ا ب النواهي ب ا خ ت ص ا ر يسقوى وقال كذلك في ف ض ل ه شهر رمضان الذي أ ن ز ل فيه ا ل ق ر آ ن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليسر إ ذ ن من فضائله أ ن أ ن ز ل الله فيه عز وجل الفرقان ن و ا ل ق ر آ هدى للناس وبينات من الهدى و ا ل ف ق ه ه د ا ي ة للناس و ر ح م ة للناس وشفاء للناس و ر ح م ة للناس في رمضان ك ا ن كان, كان بدا كانت بدايه نزوله على ر و ل الله صلى الله عليه وسلم في ليله ا ل ق ب ر قال تعالى انا ن ز ل ن ا ه في ليله ا ل ق ب ر انزلناه عن القران وقال في آ ي د ه اخرى إ ن أ ن ز ل ن ا ه في ل ي ل ة م ب ا ر ك ة و ا ل ل ي ل ة ا ل م ب ا ر ك ة شرحت ايه سوره القدر التي قال فيها تعالى إ ن أ ن ز ل ن ا ه في ليله القدر و ما أ د ر ا ك ما ل ي ل ة القدر ل ي ل ة القدر خير من الف ش ا ر ف ن ز ل م ل ا ئ ك ة والروح فيها ب إ ذ ن ربهم من كل أ م ر سلام هي حتى مطلع الفرس اذا الرحمه نزلت في رمضان وكذلك ا الله رمضان والشفاء الله رمضان ل نزل على رسول عليه وسلم نزل على رسول عليه وسلم ن و و ر في في نزل في رمضان ج م ل ة من بيت ا ل ع ز ة إ ل ى السماء الدنيا أ و من ا لوح ل المحفوظ إ ل ى السماء الدنيا ج م ل ة و ا ح د ة ثم ب د أ نزوله على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ن ة القدر في رمضان ثم ب م ا ورد في فضل هذا الشهر المبارك وفضائله كثيره قول الرسول صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إ ي م ا ن ا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من صام رمضان إ ي م ا ن ا ب أ ن ه واجب من الله و ب أ ن ه ركن من أ ر ك ا ن ا ل إ س ل ا م وليس ح م ي ة في ح م ي ة ليس ع ا د ة بل هو ع ب ا د ة وركن اركان ا ل إ س ل ا م ه ذ ه النيه نصوم نصوم ب ن ي ة التقرب إ ل ى الله على أ ن الصيام واجب على كل مسلم ومسلمه قد بلغ سن البلوغ واحتسابا أ ي تبتغي ا ل أ ج ر من الله وتبتغي الثواب من الله يعني نحن لا نصوم ليقل وزننا أ و ل ن ش ف من أ م ر ا ض معينه فقط لا نحن نصوم ل أ ن الله أ م ر ن ا بالصيام فقال فمن شهد منكم الشر ه فليصوم سواء من كان ب د ي ن ا أ و نحينا ضعيفا ً أ و قويا ما دام يقدر على الصيام يجب أ ن يصوم اذا المشي ليس ح م ي ة ح م ي ة يعني الصيام ليس ريجيم ليس ريجيم ب س ن ق ص الوزن و ل ا ن ق ص في البطن و ل ا ن س ك ر و ل ا من ا ل م ن ح او لا لا نحن نصوم إ ي م ا ن ا ً واحتسابا ً لله تعالى و إ ذ ا كنا كذلك غفر الله لنا ما تقدر من ذنوبه وقال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في حديث آ خ ر من صام رمضان وعرف حدوده وتحفظ مما ينبغي له ان يتحفظ كفر ما قبله يصام رمضان وعرف حدوده حدود الصيام يعني يصنف رمضان الأكل والشرب وشهوات النساء وشهوات الإجاب لم وعرف حدوده حدود قطع لا صام لسانه عن الحرام وعيناه عن الحرام واذناه عن الحرام ويداه عن الحرام و ر ث ل ه عن الحرام ط ي ل ة رمضان هذا هو صوم الخواص وصوم العوام هو الصوم على ا ل أ ك ل والشرب وشواذ الاكل وصوم خصوص الخصوص هو ان يصوم الانسان على ا ل أ ك ل والشرب شواذ ه النساء والرجال و أ ن يصوم اللسان والعينان واليدان والجوارح ر ل كلها و أ ن يصوم القلب كذلك عما دون الله ان لا ي س ت غ ل ب غ ي ن الله هذا هو في ايام خصوص خصوص و ت ح ف ر من ما ينبغي ف إ ن سابه أ ح د او شتمه فيقول إ ن ي صائم ثم قصى الله وسلم و إ ذ ا كنا كذلك كفر الله ما م ارتكبناه من الذنوب والمعاصي قبل رمضان يعني عام وقال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في فضل هذا الشهر كذلك و ع ط ي ت امتي في شهر رمضان خمسا لم يعطهن نبي قبل ه يعني هذه الامه ي س ي د ن ا محمد ا ط ا ل الله خ م س ة ا ل أ م و ر لم تعطاها أ م ة من قبلها أ و ل ه ا أ م ا و ا ح د ة ف إ ن ه إ ذ ا كان أ و ل ل ي ل ة من شهر رمضان نظر الله عز وجل إليهم أول م ف ر اليهم ن ينظر ا ل وجل إلى ه عز أمة د ن ومن ا محمد نظر ل ل إليه ل يعذبه يعني نظر رحمة فقال عميم هذه الامه اذا كان اول ليله من شهر رمضان على الرسول نظر الله عز وجل إ ل ي ه م ومن نظر الله إ ل ي ه لم يعذبه ابدا يعني يرحمه نظر رحمة إ ذ الرحمه كان أحد كذب ل يكلمه ه الله و أ م ا الثانيه ف إ ن خالوف أ ف و ا ه ه م حين يمسون أ ط ي ب عند الله من ريح المسك ع ا د ة حينما ي م س ن ع ا ل إ ن س ا ن عن ا ل أ ك ل والشرب ويمسك عن ا ل أ ك ل والشرب ث ي ل ه النهار ي ت غ ي ر الريح فيه الريح دي ا ل أ ف و ا ه تتغير وتصيره م ن ت ن ا فتكون عند الله عز وجل أ ط ي ب من ريح المسك و المسك هو أ ط ي ب أ ف ض ل طيب على ا ل إ ط ل ا ق و أ م ا ا ل ث ا ل ث ة ف إ ن ا ل م ل ا ئ ك ة تستغفر لهم في كل يوم و ل ي ل ة الصعيم في كل ل ي ل ة و في كل يوم تستغفر لهم ا ل م ل ا ئ ك ة هذا فضل خاص بهذه ا ل أ م ة دون غيرها و أ م ا ا ل ر ا ب ع ة ف إ ن الله عز و جل ي أ م ر جنته فيقول لها استعدي وتزيني لعبادي أ و ش ك أ ن ي س ت ر ي ح من تعب الدنيا إلى دار الى ر كرامة إ دار وكرامتي الله ر أمرات م منك تستعب الدنيا إ ل ى دار كرمتي ل ل ج ن ة الحمد لله مع أ خ و ا ت ه و أ م ا ا ل خ ا م س ة ف إ ن ه إ ذ ا كان آ خ ر ل ي ل ة غفر الله لهم جميعا آ خ ر ل ي ل ة من رمضان يغفر الله عز وجل لكل الصائمين فقال رجل من القوم أ ه ي ل ي ل ة القبر ادلنا غيرهم يا الجميع أ هي ل ي ل ة القدر فقال لا أ ل م تر إ ل ى العمال يعملون ف إ ذ ا فرضوا من أ ع م ا ل ه م وفوا و ج ر ا ء هذه ل ي ل ة ا ل أ خ ي ر ة اما ل ي ل ة القدر بوحده فضل الاخر فيها ا ل م غ ز ر ة وفيها ا ل ر ح م ة وفيها الفضل وفيها العشق من النار ومضاعفه ا ل أ ز ر وهذه ليله اخر ل ي ل ة من ر م ض ا يعني ليلات و ف ا ق الاجور كل من صام ي أ خ ذ ع ذ ر ا ه كاملا وافيا غير م ن ق ص هذه د يخفض ا ل أ م و ر التي فضت بهذه ا ل أ م ة على سائر الامام في رمضان وقال صلى الله عليه وسلم في حديث اخر ان لله تبارك وتعالى عتقا في كل يوم وليله يعني في رمضان وان لكل مسلم في كل يوم وليله دعوه مستجابه لكل مسلم ومسلمه في كل ليله دعوه م س ت ج ا ب و لذلك أ خ و ا ت ي علينا أ ن نستغل هذه الليالي و أ ن ل م ل ا ه ا بما لا يفيد س م ل ا الجلوس بين يدي التلفاز والقنوات ا ل ف ض ا ئ ي ة مع السكيتات والافلام والمسلات و ا ل ص ه ا ر ا ت والبراميل والحوارات ا ل ط و ي ل ة مع المغنيات والمطربات والمطربين أ ح ي ا ء منهم الاموات ف ك ا ر ت ه ت أ ك ل أ ع م ا ر ن ا وتحرق اوقاتنا أو وتضيع علينا الفرص أ م ي ن ه ا ل غ ا ل ي ة عند الله سبحانه وتعالى م ب ا ر ك ه فلذلك سنرى كيف ينبغي ان نستغل رمضان ك ي ف ينبغي ان نتعامل مع ا ل ت ف ا ل إنه الفضائية وقال ا الشر غالبا ولكن بالنسبة ي خيرها توظيفها و واستغلالها وقال م من شرها أكثر لأننا لا نحسن صلى الله عليه وسلم في حديث اخر في فضل رمضان ان لله عز وجل في كل ليله من رمضان س ت م ا ئ ة أ ل ف عتق ا من النار إ ن لله عز وجل في كل ل ي ل ة من رمضان ستمائه ة الف عتق ا من الله ممن كان محكوم عليهم بالنار واعتق من النار بفضل الله عز وجل على ا ل أ م ة في رمضان فاذا كان آ خ ر ل ي ل ة اعتق الله بعدد من مضى و ث م ا ي ه الف كل ن ا و ا ل م ا تكون آ خ ر ل ي ل ة من رمضان يعتق الله عز وجل أو يعتق الله عز وجل يعتق عز الله بعدد من مضى يعني ثمانيه الف في تسعه وعشرين او في ثلاثه كلهم يعتقون من الله بفضل الله, عليه بفضل الله عليه على هذه ا ل أ م ة في شهر رمضان اذا الله ا ل أ خ و ا ت الخير ا ل ع م ي ن والفضل الكثير والثواب العظيم المضاعف ح ي ن أ ن نستغله و أ ن نعوض ما فات و أ ن نستعد ونعد العد لما هو ات نتزود في رمضان أ و ل ا نستغله لنعوض ما فات ثم نستغله لنستعين به على ما هو ات ه ذ ه بعض ا ل أ ح ا د ي ث ا ل أ ح ا د ي ث ك ث ي ر ة الوالده في صيام رمضان ف ي شهر رمضان وكذلك من ف ض ا ئ ل رمضان هذا امر جليل وعظيم كذلك ل ى هذه ا ل أ م ه تباين في فيها ا ل ر ح م ة والتيسير على هذه ا ل أ م ة لتعود إ ل ى الله وتطلع مع الله وتتوب وتعوب فيغفر ل ه ا ويدخلازلنا ويعتقها من الله ن ويمتعها بالنظر إلى الى ل الأسباب لا أخواتي دينا من الحطر يدخل رمضان هو سهل ذلك علينا ونعمه الكثير علينا أن أعطانا هذه و حديث ا خ ع اذا كان اول ليله من ب و ن و ع ص ا ت س ت ط أ و ان أ ح ت ط ج م ان ك و ت ط ي ع ان تستطيع ان تستطيع ان ت س ت و ا ل ر ح م ا ت من ا ل ن ه س ت ط ي ع ان تستطيع ر ن تستطيع ا قال ع ل ي ع ا ل ص ل ا ة و ا ل س ل ا م ت س ت ط ي ث آخر إذا ك ان أول ل ي ل ة م ن ر م ض ان تستطيع ان تستطيع ان تستطيع ان تستطيع ان تستطيع ان تستطيع ان تستطيع ان تستطيع و ق ا ب و ا نحن نحن نحن نحسن معاذنا ونحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ن ا ن نحن نحن ا ح ن نحن نحن نحن نحن نحن نحن و ح ن ن ح ا نحن نحن و ح ن نحن نحن ن ح ا نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ن ح م و ح ص و م ن ن ا ن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ا ح ن ن ا ن ن ح ل نحن نحن نحن نحن ا ح ن ن ح س ي ن ب ع ض ن ح تلك الليلة وجلال تلك الليلة وفضل تلك الليلة ويالقيامه قيمتها عند الله عز وجل في السماوات وعند ا ل م ل ا ئ ك ة وكثير من المسلمين ا ل م س ل م ا ت ي ش ع ر و ن بها اذا كان في م ج م و ع ة من أ ح د أ و ل ل ي ل ة من رمضان يعني الليلة اللي لن تموض يعني ب ا ل ن س ب ة لنا في هذه ا ل س ن ة ا ل ل ي ل ة اللي كانت يوم الخميس هي ل ي ل ة الجمعه قال صلى الله عليه وسلم إ ذ ا كان أ و ل ل ي ل ة من رمضان صفضت الشياطين ومرضت الجهل وغلقت أ ب و ا ب النار فلم يفتح من هباء وفتحت أ ب و ا ب ا ل ج ن ة فلم يغلق من هباء وناد م نادم يا باغي الخير أ ق ب ل ويا باغي الشر أ ق ص ر ولله عتقاء من النار وذلك كل ل ي ل ة أ وفي ل لك الخير ي الأمة ا ل الحديث ت وربطت وسلسلت ومردت الجال ا فيه ورد فيه ما يقيد ذلك المطلق يعني لم تقيد ولم تصفد كل ل ش ي ا ط ي ن بل مرضه الجان ف ه مرض الجان يقول الشياطين الكبار ع ب ر ي ه الكبار ط غ ا ه الكبار العصاه الكبار ق ا د ة الشياطين و م راع الشياطين مرضه الجان تقول الشيطان مارد م ر ض ة يعني مرضه الجان ولاحظوا ق ا ص صلى الله عليه وسلم مرضه الجان اما مرادات الانس فهو خدامي لانه ا يسولني و و ل ك ن الشيطان يتغلو ويتسلسلو و م ر ا د ة الجن لماذا تقول م ع ا ف ي فساد قماره ش ف ا ر ة و ا ل غ ي ب ة و ا ل ن م ي م ة والكدوب وشهاده ا ل ص غ ر كيف يصبح خلقه كي كي رمضان وكيف يفسد كيف يصبح رمضان كيف يصبح الرب كيف يصبح الدين كي كيف يصبح الوالدين كيف يصبح الرضى لماذا ل تريدون ان تتدرسوا السباق واللعب ن والشتم والصراع والتقاتل والضرب والسكاكين في رمضان والبياعه ا والشوز والرفض فهو يحتوي ا د على الاعلام بالقواه و ل ك ة في رمضان ك ا ن ص ا ر ت المجينات ا كلام ساقط كلام عري وكلام اختلاط كلام اغاني وكلام الفاحش من الافطار كلام ل ما يقدر يقول و ابليس من إبلي الجن من من س وقنوات إ س ل ا م ي ه وعربيه ة ويذكر د ب حتى لا نضيع صيامنا ولا ت ف و ت ن ا هذه ا ل ف ر ص ة والدليل على هذا ا ل ص ي د والربط للشياطين ومناهج الجن هو اكثر التائبين وامتلاء المذاهب وكفز كثير من المسلمين و م س ل م ا ت على كثير من المعاصي و ا ل إ ق ب ا ل على ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن وعلى الذكر وعلى ا ل ص د ق ة وعلى الدروس والمواعظ وعلى قيام الليل و ص ل ف ا ل ت ر ا و ي على غير ع ا د ة الناس م ق ل و يكتبون العشاء ل ع ك ت م ن العشاء ما عشرها ا ل ر ك ع ا ت موراه ما عشرها ا ل ر ك ع ا ت ر أ ج فيها حيز بوربا حيز بوربا حيز بوربا حيز ي ز و ر حيز ب ر ب ا ح ي و ا حيز و ر ب ا و ر ب ا ح ي ا ح ي ا ح ي وما مول بشكل يوقف وكاين ما تركز الجماعه جاء؟ جماعة بجميع في الصلاة ويضيف الفرائض النوافل ومنها التراويح والتاييد لكسب التراويح وكذلك قبل الفجر ي ص ل ي ركعات لله يا عز وجل لماذا عادها الناس بهذه ا ل ك ت ر و ب ي ة ه ذ ه ا ل ك ي ف ي ة وهذا ا ل إ ق ب ا ل العظيم ل أ ن الشياطين تصفد وما لدى الجن لا ا مخزن ولا امم المتحده ولا مجلس ا ل أ م ل ولا مجلس الخوف ولا جميع ا ل ع ر ب ي ة ولا ن ق ا ب ولا حيه سمعوا رمضان أ ق ب ل و ا ع الله ل أ ن الشياطين تصفد وتسلسل في أ و ل ل ي ل ة من رمضان و م ر لدى الجن كذلك ولكن لا ت ع ج ب ه ن هذا ا ل إ ق ب ا ل الكبير و ر ق ة القلوب و ا ل إ ق ب ا ل على الله وترك المعاصي وتيسير ا ل ع ب ا د ة هذا اسم الله عز وجل إ ن الناس يطلق سراحهم في, في رمضان يكونوا في ش ب ا ب إ ب ل ي س والشياطين وكيف تقف رمضان ن المساجين يكون حال العفو البشاري عفو م من إ ر ا د ة الذي يعفو عن الناس لكن الشيطان كي ف تسري الناس اللي في الشبكه في ا ل س بياله فالمعنى في فيه يعني يخرزون و يفرون ب إ ذ ن الله من سجن ابليس فيقبلون على الله في رمضان فمن قوي إ ي م ا ن ه وتربع ا ل إ ي م ا ن و ا ل ا س ت ق ا م ة و ا ل ط ا ع ة وعرف الله في رمضان يبقى مع الله في شوال وفي بطن و ر ومن لم يعرف الله بقي إ ي م ا ن ه متبدلا ومزعزعا ومهزوزا وضعيفا لما ينتهي رمضان يعود إ ل ى سجنه الذي كان به ويعود إ ل ى قبضه ابليس من جديد لانه ضعيف الايمان ل ل ولم ه ع الله وإله وذلك مجموعة كل لن الله المسلمين بأنها عتقى تورد من مر كل كل من الحديث أ خ ي ا ل ل ي ل ل ي ع ن يعتق ي الله عز وجل بعدد من مضى إ ذ ن تلخيصا لهذه الفضائل ثلاث ة ف ل م ض ا ن اولا ت ف س ي الشياطين و م ن د ه ا ل ج ه ثانيا إ غ ل ا ق أ ب و ا ب النار فلم يفتح من هذا ثم فتح أ ب و ا ب الجنه فلم يفتح من هذا هذه إ غ ل ا ق أ ب و ا ب النار يعني كتقل المعاصي وفتح أ ب و ا ب ا ل ج ن ة يعني تكتر طاعات لتؤدي ا إ ل ى ا ل ج ن ة كيف ت ف و ا ل ل ب و ا ب ا ل ج ن ة وكيف ت ط الله ب و ا ب ن ه و ك ف تطفو الشيخين قال العلماء اما ح ق ي ق ة واما مجال إ م ا ما يدعو المعنوي اما ت ص ف ي ف فعلا يربطون ربطا حقيقيا ف ي م ن ع و من ا ل ح ر ج ه كما كان من قبل فيقل المكر و ا ل و س و س والكيد ونسل الشرور بين الناس ودعوه ا ل ل ى الضرر و إ م ا تصفيدا معنويا الشيطان مطلوب ش ي س م ر ب م ا ش ي محبوس م ا ش ي مسلسل ماديا سلاسل و ا ل أ غ ل ا ل و إ ن م ا معنويا يبطل الله م س ح و ل الشيطان يعني كي ي ج ي عند م س ل م رمضان يقول لهم ا ك ا ل ص ل ي ويقولون أ ن الله تعالى امر ن ا ب ا ل ص ل ا ة و د ر م ض ا ن و ص ل ص ل ي ك يصلي د م ولكن لا يستطيع حرام وخبيثه المدين ان تتكرر في م د ا يستخدم ا قداد لا ن ولكن م الله تعالى يحب تشعرون ه ان يستخدم ي الناس ا ت خ ب ا ت ويستخدم الناس ويستخدم ل ا ل و س د ا س ر ي ن لا ي س ت خ ع م الناس ن ي س ت خ د م الناس و ك ي ن انهم يتركوا الصلاه وصيام ي ع و د و ا الزنا ويعودوا الخمر ويعودوا المخدرات و التدخين و اخره الربا و الغيبه و النميمه و الغيبه م و شكلها ا أو م ل ش ي ط ا ن يضعف مفعوله و ت أ ث ي ر ه وكيده ومكره فيعود الناس إ ل ى الله افواجا دون س ل ط ة ولا ق و ة ولا خوف ولا تهديد ولا ترهب ولا وحي لدرجه ان ا ل م س ي غ ت س ل و الرمضه ا المشرك يصوم آ خ ر إ ل ى من شعبه واول إ ل ى الرمضه يزعم ت و على ا ل غ ش ي يغسلون كحال ثم ا خ ا ر ج ي ة ضرير قبل قلوب وعودتهم ا ل ا ما الذي خلالهم؟ ب م الى ف ا رمضان و س ه ونفسهم و كي نفسهم ونفسهم يظلوا واقع الامه المخالف أ م تماما لم ل ي ا ك ا ن ت ع ل ي ه ا ل ا ر ي ع ه ولكن الحال و ا ل ج و ء تحسوا به رمضاني رباني في نفحات ر ب ا ن ي ورحماه و ل س ن ت من الله سبحانه وتعالى على ذ الامه إ ذ ن ثم د ع و ة باغي ا ل خ الى ق ب ا ل ببغي الخير يقبل في رمضان و د ع و ة باغي الشر إ ل ى أ ن يقصر ولا يقبل يقلل من ا ل معاصيه ومن سيئات وفي كل الليل يكون الليل فيها ليلة يكون كل الله النار وفيه القرآن من هنا عتقاء الكريم رمضان فضايا وتغفر به الذنوب وتستغفر ا ل م ن ع ئ ك ا ل ل ص ا ئ م ي في كل يوم وليله وفيه تنزل الرحمات وكذلك رمضان فيه ضبط النفس الذي لا غنى للبشريه ت من عنه الفرع الشمس إلى غروب عودوا الضبط على ف ن اذا بغيت تكلم ب ا ل غ ي ب ا ر كنقول ه ا ل ا تتشيب النعيمات كنقول ه ا ل ا و ب غ ي ة كذب كنقول ه ا ل ا و انت صائمه و من عامل الحلال فكلم الحرام هتسب الناس كنقول ه ا لا هتلعني كنقول ه لها هتزوري لا ت ش ه د ي الزور لا ه س م ع الحرام لا ش ا ك ي ف الحرام لا ت ك س ر ي ن الطاعات نعم صلاه صيام و الذكر و ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن و قيام الليل إ ح س ا ن إ ل ى الناس إ ل ى اخره ثم رمضان الرمز العام ي ض ب ط من نفس دين الله هو الصوم المفروض ولذلك كان طريق الى ح ق ي ق ة التقوى التي هي التغيير العملي عن أ خ ذ المسلم نفسه ب ا ل إ س ل ا م عمليا باش ن د و ل في صنع ا على ا ل إ س ل ا م و ب ا ل إ س ل ا م الصيام هو الذي يعودون على ه ويدربونه و إ ذ ا كتبت لها ا ل ش ه و د ي ة المكان جزال و ا ل ش ه و د ي ة الشراب جزال ولكن ت خ و عليها لا يطلع ا تشرفوا لماذا الله خوفهم و من عليك تشرفوا أي احد ن وإذن مشوف السلام كتبه قلصوا على بانك صائم ولا حظ لك في الدنيا بين الناس في الصيام لكن الشرد لا رياء ولا سول على واتس ا ا صين فما عمل ى ز ا ل ه مصير اختلفت المصير يمكنك ا ل د ب و و لكن كاتصلي باين ك ا ت ذ ك ي باين كاتحزب ا ي ن كاتام معروف باين ت ح ز ي الناس باين صين ا لا يضطر عليك الا الله لذلك ا ل م س ل م و المسلمون حينما ي ط ب ق ن بسما ي ي ك ل ما يشرب خوف من الله ك يمكن يدرب هذا ليس يمكن حقيقة على أ ن ي ت ق الله في كل حين في الشرير و ا ل ع ل م ي ه ولمن خاف مقمر ا به جنته ثم صينفض ا علينا استقلالا وصيام شهر رمضان ليس شهر ق م ا ل ي وفي ذلك معاني كثيره ة ذ ا م ت فضل ل ه على هذه ا ل أ م ة لماذا كان رمضان في شهر رمضان لم يكن اكتوبر منذ يومين او نهايه فبراير ومارس وعبري ي ل ا ح و الشهور الاداريه نهايه فبراير م ا ر س وكل عام كانت تاتي نصف اخر وكانت تاتي نصف اخر واضح لكن ا و ش ل قام لينا حكمه الله تقريبا عشريا بين العام و ا ل ع ا م العام الهجري أ ق ل من العام الميلادي بعشره ايام كل عام كان م ك س و ر ا عشريا ولاحظوا فضل الله ورحمته و ا ل ح ك م ة في ش ر ي ع ه أ ن ن ا ننظر الى عام كامل ر في ظرف حال ثلاثين س ن ة لعشكم ي مستوطنا سنه تبغى ن و ت ك م هذا العام سنوات ونصف اكتوبر ادو مستوطنا سنه سنه او س ن ت ت ر سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه سنه س ن ا ل ن سنه سنه سنه سنه س ت ه ل ن ه سنه سنه س ن سنه سنه سنه سنه سنه س سنه سنه س اول ه ي ء ي س و م و ن ا ي ر و ف ب ر ا ي ر و م الثالث والثالث ن والثالث و ت والثالث والثالث والثالث والثالث والثالث و ا ل ث ا ن ث والثالث والثالث نص والثالث ت ا ل ث ا ل ث و ا ت ث ا ل ث اما اذا خ م ت خ ت م س ل ا فالاخر ن تختمسها فاذا ل تختمسها فنقول لك نعقلنا صغار ع ق ل ن ا صغار نعقلنا صغار ن ل ق ل ن ا صغار نعقلنا صغار نعقلنا صغار نعقلنا صغار نعقلنا صغار ن و ق ل ن ا صغار نعقلنا صغار نعقلنا صغار ذ س أ ق ف عليها بعد ما أ ض ي ف هذه الفضائل ا ل أ خ ر ى أ و ل ا من الفضائل التي ن ز ل في ا ل ق ر آ ن وفيه كان بدء ا ل د ع و ة ا ل إ س ل ا م ي ة وبدء نزول كتابها فيه صيام في ه ا الشهر هو تخليد لذكرى ينبغي أ ن تبقى حيه في نفس المسلم شعوريا وعمليا وان ب د ا ي ة ا ل د ع و ة و ب د ا ي ة ا ل إ س ل ا م وبدايه ب ي ت ن ثم لماذا اختار الله عز شان ا ل ق م ر لما له من علامات ك و ن ي ة ك ب ي ر ة القمر بدء ا وانتهاء ا يحمل في طياته القمر دبنا نحن نسمع للقمر أحضر يحمل اسماء أول ي في طياته عوامل و ض و ح والثبات والاستعصاء على التحريف والتزوير و ا ل ت ج ي ن فلا تستطيع س ل ط ة ولا فرض ولا ج م ا ع ة ولا أ م ة أ ن تحرف المسلمين عن شهر رمضان لاحظوا ح ك م ة الله ل ش ه ر رمضان في ا ل أ ر ض ت غ ي ر منك لاسرائيل لا ولا ا ت ح ا د الاوروبي ولا بعض الدول ا ل ع ر ب ي ة ح ك م ة الله كيف سلمه لا شفناه لا س ل ط ة لاي ق و ة عليك لقد الله اسلم سمو ر ع ي ت ه و أ ف ت ر و ا ف إ ن هم عليكم ف أ ك م ل و ا ا ل ش ر ا ء ثلاثين ما عدناش ط ي طناعية صواريخ أي شيء في العربية ا لا أقمار ولا ولا طائرات ولا ولا فحل فحل ل مكبرات ي ل ل فحل السال فحل ل ج ب في في ا ق فحل في الغرب م ن ش ه ياتي الشراء سعوديه م ن رأى ا م عليكم وياتي مع ل ثلاثين حال العروبي ب حال ا ل م د ي ن ي ب حال القايي حال الامي حال الرجل حال المربح حال الصيف حال الكبير خلفي وبراغبت الشرعيه ص ا ب شافو المسلمين ناعم ص ا ب شافو واحد صوب عندو احد ا ل ب ق ا ا واحد يكون ثقه لكن افطر لا ثم شافو يجوز حلاش تجي شمس خلف البحر فاطرين وما زرمنا بس يوم ما جين بس يجب انو يجوز انو يكون ثقه بواحد لكن افطر لا لنمسك كل م ه ماذا ا ل ن ج ي من ا ل ب ل ا د ماذا ا ل ن و ا إ ذ ا هذه ل ح ك م ه ا ل و ل ى ثم اختيار ا ل ق م ر فيه حكم ك ث ي ر منها أ و ل ا ان السنه القمري أ ق ل من ا ل س ن ة ا ل ش م س ي ة لحوالي عشره ايام ق ل لكم وكي اصبحت صيام ك ث ي ر على الفصول كلها إ ذ ا ل م سته وثلاثين سنه لا يبقى يوم من ايام السنه الا نكون قد صومناه الحار والمعتدين والبارد والجاف والمطير والفواكه ل ي والخضره لا المعينه الخضر ة والذي لا ي خضر ف واليوم القصير واليوم الطويل واليوم المعتدين رب ساعة وفي ا ل ح ر وفي البرد بينما تدري و ف ش البرد س مشيه مصر مشيه الفطرش والبرد مشيه و الحرب اذا ت ز ع ي ك ل يطول العمر ب ذ ل ك يتساوى المسلمون في كل اقطارهم في مقدار الصيام تصور والاكتوبر هتولي نيوان كيصوم وشيط بير اليناير قدر لكم مدهلا الصيف الحرامة كعندنا دائمين شيء في وهذا شيء قطر ك يصوم في ا ل ش ت ا ئ د وقطر عنده م و ن ش م س ك ث ي ر ة وقطر عنده م و ن ش م س ق ل ي ل ة وقطر ح ا ر ة وقطر ب ا ر د ة ح ك م ة ا ل ل ه ك ذ ض ل العام بس م ا يمكن ش يكون شيء قطر معين م ظ ل م وما ربك ب ي ض الله م ن للعبيد ثم ولولا هذا كان نصيب اهل المناطق ا ل ح ا ر ة أ ش د من نصيب المناطق البارده كلمة م من حكم الله عز وجل في هذا الصيام ناس يصومون يوما طويلا أ ب د الدهر وناس يصومون يوما قصيدا ابد الدهر كما ان ي ن ف و ا ك ه مواسم م ع ي ن ة يمكن ي ج ت ي رمضان فقط و ا ل ل ه ب ا ل ت ي خ ويقوم ا بتفاصيل الجلوس ويقوم ر ك ي ت ف ا ل ص ي ل الجلوس ويقوم كنا و بتفاصيل و ا ل ج ل مع ح ي ر ة و م ح ت ف ا ض ي ة ل ا تنمش ما و ي ج ي ل ع س ويقوم بتفاصيل الجلوس ويقوم بتفاصيل ع الجلوس م ويقوم بتفاصيل الجلوس و ي ر و م بتفاصيل ق الجلوس مره يجيك ب ا ل ل مره يجيك بالبتيخ مره يجيك ي ا ل ع ن ب مره يجيك ي ا ل ر ق و ق مره يجيك مع الرماد مره يجيك مع الليمون مره مع المندري ا مره مع التمر مره مع الزيتون مره, مره, مره مع الكرموس حيك مات الله بعيد ع م ك ا امي انا ما كنت افتكر انك تقول مره تركي دور ا ل ر س ا ل ثم كذلك في تعيين شهر رمضان بالذات ش ه ر ل ي س و م دون ت ر ك ا ل تعيين ل ل إ ن س ا ن ل يختار ش ه ر معينه من س ن ة ش ي ء مع اخرى وهي إ ش ع ا ل المسلمين بوحدتهم سأقول تسلم الإسلامية أم وجل فنختروا كيشوف وعندما نوان وعندما الكتور وعندما وعندما الكونجي وعندما وعندما وثير لكم الله الله لا القناة النايب الشتاء ترك فيام نعم غيرهم ما صايم صايم شتاء طرف طرف بير الربع بغير الشهر الاربع برغم هذا صايم صايم صايم صايم هذا مطالع البيع وعندما عز في في في في أ م ا لكم الشركاء مختلف المختلفه فهو ر يجدون الشرع ا ب ي د ويجدون ا ا ق ة حكمة ا ل ل ه ش ر واحد اختلفه اختلفه نهار اختلف في ويجدون و يمشه الشرع ن ا ب ي و م ي ن ما ع ن د لها أساس م ن الشرع م ويجدون النار الشرع ك ي ف ب ان ي إ ذ ن هذا أ ه م ا م و ر بفضل هذا ا ل ش ع ر واختيار ا ه ر م ا كيف نستغل شهر رمضان في حياتنا اليوميه نحن الشباب بخصوص و الشابات ا ل أ خ ص أ و ل ا النفسيه النيه نصوم لله و ن س ت غ ل على ا ل ه عند الله و ل شيء رايي لنشتت ا ل ي ه ش ت كل شيء وخلص ا يوم ا ل خ ي ت ع ا ف للصيمة صيمة لله العظم صيمة وتريد م ن الله الله ولأن أوجبه عنك ي م ا ن الاكثار ً و ا ا ح ت س ً وغفر لو ما تقدم وإن فلا. من الدعاء خصوصا في اوقات ا ل ا س ت ج ا ب ة الصحار وعند الافطار و إ ذ ا ك في الافطار ادبركم السكين شات صامد هل ش غ ل و ك ما تقولي بسم ا الله ما تقول اللهم لك صوت وعلى ا ص د ق ك أ ف ط ر ثلاثين ا ر و ب و ث ب ا ت ا ل أ ر ض ا ان شاء الله أ ت ف و ز ك هذه وما اطلب الله لنفسك ولا ا لعائلتك ولا ا ل خ و ك ولا ا ل أ م ي ك لانك ت ف ا ل ئ ك ان ي ف ط ر بخاطرهم ولا تكونوا فطرهم ي خ وما لذلك ح و ل ما يمكن ت ف ط ر و ا بعد الاقتزاز تتوصيهم على ا ل أ ق ل بعد الاقتزاز و ا خ ا ف و زينه تفاجئك ليسوا و ح ت ي لوزينا والقلب ما حاضرش لم ح ل يحضر لهذا طلب الله و س ت ا لك ل ل أ ن ه يسمع وقت الاستجابه ليبغيه بغيه تنجح ي ت خ د م ه وتتزوج ب غ ي ت تدريدار ب غ ي ت بغيه ى بره ب مكتبره ي ت خ و ت ه ليه بغيته ك ذلك إن الملحوم ل العبد ل ه يحب ي ا ا ا ل د ع ء خ عبادة وقال ف ي ه واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع ي اذا د ا عارض ليستجيبوا لي وليؤمنوا به لعلام وصدوه ف وكذلك تلود تلود الأخير من الليل من ي لي مسيح يبسطها بالنهار لي يتوبه الليل لي يتوبه هل من سائل فاعطيه هل من سائل وش ما فاعطيه م الماكلة؟ ماذا هذا؟ يقول ا د د ي س و ه ثم اكتمال ا انتروت ل ق ر آ ن الكريم لأنه نزل كلمة والحرص على قسم ن ا ل ق ر آ ن مع العسره على الاقل من رفشه كل م ا س تنافس ا ل م س ا ب ق ة و ي ت ا ج الى جائزه م ث ا ل أ س ر ه ليس ب ا خ ت ا م او بالزويد او بالحفظ و م س ا ب ق ة ا ل و ا ي د من ا ل و ا ل د ة مثلا تلمسهم وتتلبوه ويحتاج صور تدخلهم ا لنحتاج ل ل د و الى جائزه ل ونجمعها ونجمعها ل ونجمعها و ن ل م ع و ا ونجمعها ل ونجمعها ت ب د و ا ل ن ج م ع ز ا ونجمعها ونجمعها ونجمعها ونجمعها و ا ز ولكن ا من الذكر ب ي ل ا ل أ غ ا ن ي و ا ل أ ف ل ا م والمسلسلات و الافضل إ غ ل ا ق التلفاز ما استطعتم إ ل ى ذلك سريعا م برمج من من ا شي ذوي نين ولكن قيد القمر بقبر و ق من القمر ب ق م ر وقيد القمر بقبر وقيد النهر وما شدي حتى قمر لا مع الله ولا م الله ا ل م تزاداه حتى قيد الافلام في رمضان وسلسلات وسكيلات ت د ر ي حملها لشياطين الانس لانها ء يشغل ا المسلمين عند كل الله ب م القيادة لما المدركين الحمد لله خدامة. وجميع المواطن خدامه ثم الكرم و ج و د تفتر صائمين لتنال مثل اجرهم لفتر صائم له مثله اجرهم من غير ان ي خ ص م من ا ج ر ي م شيئا ولا تفتر صائم ا د ع و ي ا بنسبه صغيره لا تفتر للويد ولا تفتر للويد انتي لعنك تمرات تعطيها تمر صائمه انت مثل اجره تعطيها ذي ت فرجوعه فرصه لكن في الجامع ة ت ج د و ن ت م ا ت تمرات م ع ا ت تمرات ت م ا ت تمرات ت م ر ا د تمرات تمرات تمرات تمرات تمرات ت م ا ح د ة ر د ي خ م ر ة ت تمرات تمرات تمرات ت و ا ح د ة ر ا ت تمرات تمرات تمرات تمرات تمرات تمرات تمرات تمرات ا ت ت م ر ا ل تمرات تمرات تمرات تمرات ت م ا ت تمرات تمرات تمرات تمرات تمرات تمرات تمرات تمرات تمرات م ر ا ت تمرات تمراتمرات ت م ن ا ت م ر ا ت تمراتمرات ت ر ا ت م ر ا ت ت م ر ا م ي ا ثم الكاره موجود هو هذا ا ل ق ن ا ة تدريب النفس على هدر ا ل ز ن و ب والمعاصي ن د ر ي ب و ن انفسنا على ترك المعاصي والذنوب التي كنا معوجين في خارج رمضان سواء كانت قوليه او س م ع ي ة أ و ف ع ل ي ة أ و حتى ق ل ب ي ة تستعمل القلوب من المعاصي ا ل ق ل ب ي ة ثم ا ل م ح ا ف ظ ة على الصلوات في أ و ق ا ت ه ا والحرص على القيام بعد العشاء وقبل الفجر إ ن كان في المسجد ف ح ا س ا ب ا ل ن س ب ة للاخوات و إ ل ا في البيت مع ا ل ع ص ب ة ي م ك ل ك م ت س ا ي و ا ا ل أ م ة د ي ل ك م لامتيك س ن د ب ا ر ي ة و ل أ خ و ك م و الكبير و ا لاخوكم س ر لانه سندبادك يمكنكم القيام لا مشكله ولا تدخلوا الجامع ولا كم جامع مستمزيان كما كانت ضرورات تمنعكم ثم تعجيل البطوله اخر السحور من سنه في الازر ل ت ز ا ل أ م ت ي بخير مع زوج فتره و أ خ ر و ا ص ح و ر غير الدرب أ ف و ر ي باركه استغلال رمضان في الدعوه الى الله نظرا لكثره التائبين والتائبات ورقه قلوبهم و ق ل و ب ه ن واستعدادهم للاصغاء والاستماع هذه وقت الدعوه الى الله والدعوه الى الصلاه والدعوه الى الحجاب والدعوه الى ذكر الله و ا ل ع ل ي ق ا ت مع الاخوه الاخريات المسلمات المفاهيم هذه وقت هذه وقت الناس رقت قلوبهم ولانو عادوا الى الله وقبلهم الله استغلوا فرصه هل قال لهم نبينا مع وسعوا صحيحا فكذلل ثم استغلاص في الشياطين و ب ر د ة الجان وفتح الجنان واغلاق النيران فرصه تبنى نسق الصله قبطيها بالجان ثم علمها ما, ما تريدين وادعيناها لما تريد ي ونصحي ن الناس كثوان تقع وزو وزو وباقي الصور وخائمنا الصور في الله عند سنة عدة الله ثم القيام بجلسه ت ر ب و ي ة أ س ر ي ة في البيت ن س ت ط ع ت ج ل س ا ت ع ل ي م ي ة ر ب و ي ة ق ر آ ن ي ة ن ق ر أ فيها ا ل ق ر آ ن ونفسر وما س ت ط ع ن ا الى ذلك سبيل او حديث يكون يومين ع ب ن ما في ا ل ط ا ق ة ثم الاحسان الى الوالدين ومساعدتهما وقضاء حاجاتهما يكون إ ح س ن الولدين لانه يجب ان تضرب الامك ويجب ان تضرب الامك ويجب ان تضرب الامك ويجب ان تضرب الامك ويجب ان تضرب الامك وان تضرب الامك وان تضرب الامك وان تضرب ا ا س ك وان تضرب الامك وان تضرب الامك وان تضرب الامك ا ن تضرب ا ل ا م انظمت قرايتك ما زلت قديما عدت ا ل ف د ح تساعما ر ك ع ي ن ي ك ولا يبقى و د م ع و ك عينك ي ومنين تعيالي ق و ل لكم ماجد م س ي ع و ن ي لي قلت له ا ل و ي د راح عندي غضاف رد لا عندي امتحان اذا عندي امتحان تفيدك فازا انظمتك وقسمقتك بين عملك الخاص وعملك ا ل ا و ا ن ي في جزء الفوائد أ و ل ا لك ا ل ع ز ل انك تساعدين أ م ك و أ س ر ت ك امر ثاني هو أ ن ك تتدربين على خ د م ة بيتك وتسيرها و إ د ا ر ت ه ا على أ ح س ن الوجه لا مسارك تقولي أ م وربه بيت خلال مساعدتك ل أ م ك لكنه يريد ان ي ص ل ى الله ع ل ي ه وسلم يجي الزواج فتبقى ش ع ذ ويعلمني كذب الطيب الحياه صارت ليارك ولكنها تتعلمك ا ل ط ب ت ع ل م والتعلم والتعلم و ا ك ت ك ل م والتعلم والتعلم والتعلم والتعلم والتعلم والتعلم ن ا ل أ س ب و ع ا ل ت و ل ه م و ل ل ت ع ل م و ا ل ي ا ل م و ا ل ت ع ل والتعلم والتعلم والتعلم س ا ع د ة ا ل أ خ والتعلم أ ه ا ل ت ع ي م والتعلم والتعلم والتعلم والتعلم والتعلم ا ل ب ن ت ت ق ا م ت ط و ر الظهر بحاله و س ا ب ق ى مالكي دايره لامود هذا بنت تعجني اي ت ه ر س م اظهاري من ب ع د ه ا تهرزم بنت كمين بنشتريت هرزم داب هذا ليس مننا ولا من ديننا ولا من أ خ ل ا ق ن ا ولا من عادتنا البنت مازالت تسمع اظهار ه م تطويرهم ولا انا م ح ن ي ا ولا ه ا ي البنت مازالت ت ص و ي ر ه ن ا صورت ت و ا ف ا ر ولا سباق الظفار ولا عطر ولا زواق ولا ع و ر ي هذا ما يزيد ت ت و و ج ت الزواج وما ي ز و د داخل البيت وما ي ز و د خارجه هذا ا ل ما يتعلق بما ينبغي أ و كيف ينبغي أ ن نستغله شهر رمضان أ م ا ن ق ط ة ا ل ا خ ي ر ة هي ا ل ج ا ئ ز ة لمن الجائزه ذ ق ح ت عمل في خ ب ا ر عن الله صيام ذكر قيام ص ه ر فك ل م ع ا ص ي قنا الجائزه ا ل ج ا ئ ز ة تكون في ا ل آ خ ر ي ر تقرا ه وقمت بخاصه الدراسه جوا عيد ك ت ب و ع ه ا في الاخير ا ل ل ي كان عنده ن ق ط ة عاليه او ا ل ن ق ط ة الاولى وبامتياز يقوم ا ل ج ا ئ ز ة وعند ا ل ا ن ت ح ا ن ي ع ج ع المرء او يعني قال صلى الله عليه وسلم فيها إ ذ ا كان يوم عيد الفتر وقفت ا ل م ل ا ئ ك ة على ابواب الطرق فنادوا اغدوا يا معشر المسلمين الى رب كريم يمن بالخير ثم يثيب عليه الجزيل لقد امرتم بقيام الليل فقمتم و امرتم بصيام النهار فصمتم و اطعتم ربكم فاقبضوا ج و ا ئ ل ك توزيع الجوائز يبعد و الصائمين ايمان الكتاب لرب العالمين فاذا صلوا نادى مناد على ان ربكم قد غفر لكم فارجعوا راشدين إ ل ى رحالكم فهو يوم ا ل ج ا ئ ز ة ويسمى ذلك اليوم في السماء يوم ا ل ج ا ئ ز ة اللهم اجعلنا من الذين صاموا وقاموا إ ي م ا ن ا و ح ت س ا ب ا لك يا رب العالمين واجعلنا يا رب من أ ص ح ا ب ا ل ج ا ئ ز ة ومن الذين ي أ خ ذ و ن جوائزهم يوم العيد ن ز اللهم ع صيامهم وقيامهم و ا و ل ق ق ر آ ن و إ ب ا على الله اللهم اجعلنا ل ل المعارفين ه وتركهم في هذا الشهر المبارك من الذين غفرت لهم ورحمتهم واعتقتهم من النيران اللهم اجعلنا من أ ه ل ا ل ج ن ة اللهم ا ن ن س أ ل و ك ج ن ة وما قرب إ ل ي ه ا من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إ ل ي ه ا من قول وعمل اللهم اصلح اولنا ويسر امورنا وطهر قلوبنا أبل الرحيمين. اللهم اغفر ن ا واتحم لنا ذنوبنا قارب الدعوة جميعها كبيرها وصغيرها حقيرها وجليلها اللهم اغفر لنا وحمله ا اللهم اسجدنا بشرك الجميل واحفظنا بما حبس به به به الحكيم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث انك ا ل ى كل شيء قدير اللهم وفق ولاتهم لما تحب وترضى من قول وعمل اللهم انصر الاسلام و س ل ي ز ك ل م ك ا ن وسلم يجاهدون لاعلاء كلمتك ونصره دين اللهم افرغ عليهم صبر وثبت اقدامهم وصوم عالقوم كثيرين اللهم ز ل نقمتك وغضبك على الصليبين واعوانهم من المنافقين اللهم انزل نقمتك وغضبك على اعوانهم من المنافقين اللهم اشتكشم لهم ونحبس علامهم و ا ك ث ر شوكتهم و ز ل ز ل ا ل أ ر ض من تحت أ ق د ا م ه م نجعلك اللهم في نحورهم ونعوذ بك م ش و ر ه م فخذهم بما شئت وكيف شئت إ ن ك على ما تشاء ق د ر بالاجابه جدير وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين